بسم الله الرحمن الرحيم حم ام والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أم لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ عنكم الذِّكْرَ صَفْحًا ఉఫ నౌక్రీబు قَوْمًا مُسْرِفِينَ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 أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَقَ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا طَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 బెల్ ఇవ జరి ముతూ విక మ రుసల్న కబలి కఫీ కొయాలూహ ఇల్ కోల ముత్ఫూహన అ శరిక కల ఎవలెజీ తుకులు కలూ ఇన్వి ورسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منه ما تعبدون الا الذي فطرني فانه يهدين وجعل لها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون بَلْ مَتَّعْتَهَا أُولَئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ اهم الحق قالوا هذا سحر وان نبه كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك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 وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا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 وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَيَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيبُ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 فإما نذهبن بِكَ فإنا منهم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي హుం فَإِنَّا ఇ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبل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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون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 وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون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 وهو الذي في السماء اله و في الارض اله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فاصْبَحِ عنهم وقل سلام فسوف يعلمون